ولو انهم صدوا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا قوم فاسق بنبأ فانتبينوا فتبينوا ان تصيب قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَانَدْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولائك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين قتتن فاصالحوا بينهما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 ان الله يحب المقتصين انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخوين واتقوا الله لعلكم ترحمون يا அயூதீனமூழயம் கௌமின் அச ஐயூரம் மின்ஹும் அச ஐயூனு ஹயுரம் மிம்ம் வல ந உம் இச عَسَى أَنْ يَكُنْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ إِن عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون